بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق فقدر وجعل لكل شيء أجلا مسمى ولكل أجل كتاب والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام معلم الناس الخير القائل أنتم شهداء الله في الأرض فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وطحبه الغر الميانين ومن سار على نهجه واقتفى أثره من الدعاة المصلصين والمؤمنين الصادقين إلى يوم الدين أما بعد فإنه كما أنعم الله تعالى بحفظ كتابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقد أنعم بحفظ طائفة قائمة بهذا الدين كما بشر بذلك البشير النذير صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي طائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس فهم قوم يدعون من ظل إلى الهدى ويغفرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويغفرون بنور الله أهل العمى وإن من أينة الهدى ومصابيش الدجاء من يجدد الله به الدينة في قلوب العباد سماحة الإمام العالم العامل إمام أهل السنة في وقته وعلمة زمانه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن فاز مفتي عام المملكة والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء ورئيس هيئة كبار العلماء والذي اختاره الله بجواره طوافاه الأجل المحكوم ولكل أجل كتاب ففقده الآلم الإسلامي كله فقده الأمير والمأمور والكبير والصغير فقده العلماء والدعاء وطلاب العلم وعامة الناس فقدوه إمام صدق ومعلم خير فرحمه الله رحمة واسعة وجعل جنة الفردوس معواه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأنحقنا بهم صالحين وإنا لله وإنا إليه راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا وإن عزاءنا في فقدنا بهذا الإمام أن لكل أجل كتابا وعزاءنا في حفظ كتاب ربنا وصنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن سيرة هذا الآدم فغيره من عيمة السلف الكرام سيرة عطرة نقف عندها وقفات نستلهم منها العبر ونستخلص منها الظروت وسير الرجال مبارك للأجيال يستضاء في هذه دروب الحياة ونحن الليلة على موعدٍ مع قضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحتم ابن حمد العباد البدر حفظه الله يلقي الضوء على دوانب من سيرة وحياة هذا الإمام رحمه الله في محاضرة بعضان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله العباد رحمه الله نموذج من الرئيب الأول فليتفضل حفظه الله وجزاه خيرا بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعيره ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله مشروع لأمسنا ونسيئات أعمالنا ونهده الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله وفيرة ومنحلقه أرسله الله تعالى بني ده بشيرا وننيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شرق اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ولدى بهده إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة إن حديثي معكم هذه الليلة في شخص عرفه الخاص والعام عرفت في الدنيا مسلمها وكافرها رجل فيما أحسب أكبر شخصية علمية في هذا العصر رحمة الله عليه وهو سماحة العالة سماحة الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام ومفتي الأنام مجدد القرن الرابع عشر قرن الخامس عشر الشيخ عبد العليز ابن عبدالله ابن باد رحمه الله وغفر له والغالب أنني لا آتي يعني بشيء جديد لا يعرفه الناس إنما الذي ال... هم وضوع الحديث معروفا لدى الخاص والعام ولكن أحببت أن قد لي أبي مع الجلاء وأن أذكر شيئاً مما يتعلق بهذا الرجل العظيم ولكي تكون المعلومات عن هذا الرجل العظيم محسورة فأنا أجدها بعشر نقاط أذكرها حتى لا يفوت منها شيء وهي أولاً نشبه وولادته ونشأته ثانياً شيوفه وتلميذه ثالثاً أعماله التي تولاها رابعاً علمه خامساً عموم نفعه سادساً عبادته وعدد حجاته آه آه سابعاً مؤلفاته ثامناً صلة به تاسعاً وفاته وعقبه ومن خلفه وعاشراً أمنيات ومقترحات هذه هي النقاط التي سيدور حولها الكلام عن هذا الرجل الإمام العظيم رحمة الله عليه فأقول كما أسلف هو الإمام العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام مفتي الأنام مجدد القرن الخامس عشر الشيخ عبد العييز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله أهل الباز ولد في الرياض في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من عام ثلاثين بعد الثلاثمائة والألف ونشأ في أسرة كريمة فيها أهل علم وفضل وكان رحمة الله عليه منذ نشأته لا هلمة عالية وحرص على تحصيل العلم وجد فيه وقد حفظ القرآن قبل بلوغه سن البلوغ وكان رحمه الله بصيرا وحصل له مرض في السادسة عشر, عشر من عمره ضعف فيها بصره وأخذ في الضعف حتى انتهى تماما في في سن العشرين ولكن الله عز وجل عوضه بصيرة في قلبه ونورا وإيمانا فنشأ على علم وعلى فضل وعلى جد واجتهاد وتحصيل للعلم وجد في طلبه وتحصيله حتى نبغى في سن مبكرة رحمة الله عليه وأما شيوفه الذين أخذ عنهم العلم فمنهم الشيخ محمد بن عبدالطيف ابن عبدالرحمن بن حسن ان الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله على الجميع والشيخ صالح ابن عبدالعيز ابن عبدالرحمة بن حسن خاضر رياض وكذلك الشيخ سعد بن حمد بن عتيق خاضر رياض وكذلك الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال وكذلك الشيخ سعد بن قاس اخذ عنه عنه علم التجويد في مكه المكرمه سنه 58 و300 الف امن شيخه الذي تكلم عليه تكلم عليه كثيرا والذي لاقبه سنين طويله واستفاد من علمه فهو سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف بن الرحمن ابن حسن ابن الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمة الله على الجميع فقد درس عليه العلوم الكثيرة العلوم الشرعية المختلفة واستفاد من علمه واستفاد من علمه كثيرا وكان رحمة الله عليه يجل شيخه ويثني عليه ويدعو له كثيرا رحمة الله تعالى على الجميع فهؤلاء هم أبرز بشيوخه أما تلميذه فلا يحصيهم عدد وهم كثيرون ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ولكن أستطيع أن أقول إن الغالبية العرمة من القرات ومن أساتلة الجامعات من كلية الشرية وكذلك في كثير من المدارس هم تلاميذه او تلاميذ تلاميذه او تلاميذ تلاميذ, تلاميذ. رحمة الله عليك واستطيعا اقول ان الافواج الخمسة الاولى الذين تخرجوا من كلية الشريعة في الرياض وهم الفوج الاول الذي تخرج في. عام 76 و300 ألف وكذلك الأفواج التي تلتهم وآخرها الفوج الذي تخرج سنة 80 و300 ألف ويستنع الذي تسبق انتقاله إلى الجامعة الإسلامية حيث كان يدرس في كلية شريعة فهؤلاء الأفواج أو هذه الأفواج الخمسة هم تلاميذه مباشرة أخذوا عنه مباشرة وعندما أول فوجة تخرج وأخذ عنه العلم هو الذي تخرج في عام 6 ومن ذلك الوقت أو من حين تخرجواهم إما في تدريس وأما في قضاء والمدرسون من هؤلاء من أخذ عنهم هم تلاميذ تلاميذه ومن المعلوم أنه كان فيما مضى قبل أن الدراسات العليا كان بعض المتخرجين يدرسون في كليات مباشرة وذلك لتمكنهم في المواد التي يرادوا منهم تدريسها وإذا كان الهوج الأول تخرج في سنة ستة سبعين وقد قاموا بالتدريس فإن تلاميذهم يتخرجون في عام 81 و300 و1000 وهكذا سيكون الكثير من القضاة ومن المدرسي في الجامعات وفي غيرها في العلوم الشرعية هم كما قلت إما من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه رحمة الله عليه وأذكر من الإطواج الأولى التي يعني هم من تلميذه والذين هم منكبار العلماء في هذا الوقت منهم الشيخ العلامة الفقي الشيخ محمد بن عثيمين نصاف العثيمين حفظه الله وبرك فيه وفي جهوده وفي علمه وله شبه قوي بالشيخ عبدالعيد من حيث بدل العلم وكثرة في الأخذ وكثرة التلاميذ ومنهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن الشيخ الذي كان رئيساً لإدارة البكوت العلمية والإفتاء ودعوها للشهاد قبل أن ينتقل إليها سماحة الشيخ البيعيز بن باز رحمة الله عليه من الجامعة الإسلامية وبعدما انتقل الشيخ البيعيز بن باز إلى رئاسة البحوث هو نقل إلى وزارة العدل نقل من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء فجعل وزيرا للعدل وجاء الشيخ البيعيز بن باز رحمه الله تعالى وتولى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء من بعده وكذلك الشيخ الله الله عبدالغ ديان الذي هو عضو اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء وكذلك الشيخ صالح الحيدان طريق فجل سلطة الأعلى وكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء ولكن يعني هؤلاء مناظج أو أمثلة من تلاميذه الذين أخذوا عنه يعني في الأفواج الأولى وقد كان من فضل الله عز وجل علي أن كنت من تلاميذه الذين هم بالفوج الرابع من الأفواج الخمسة الذين أخذوا عن الشيخ رحمة الله عليه وغفر لهنا فهؤلاء هم تلاميذه ومن تلاميذه بعدما انتقل إلى الرياض كان له دروس منتظمة في جامعة الإمام تركي أبن عبد الله رحمة الله عليه وكذلك في مسجد أو في أحد المساجد القريبة من منزله فكان له حلقات علمية يحضرها كثير من طلبة العلم ومن أساتذة الجامعات وغيرهم. فهؤلاء هم من جبلة تلاميذه الذين أخذوا عنه العذر وإذا فممن أخذ عنه في الجامعة في كلية الشريعة في الرياض وكذلك الذين أخذوا عنه في المساجن التي كان يدرس فيها بعد انتقاله من المدينة إلى الرياض لأمامها القيام برئاسة دارة البحوظ العلمية والإفتاء والدعو بالإرشاد في ذلك الوقت بعد ذلك الأعمال التي تولاها الأعمال التي تولاها اول عمل تسلد إليه القضاء في وكان ذلك في جهد جماد الآخرة من عام سبعة و وثلاثمائة وألف أي أهور سابعة من عمره رحمة الله عليه واستمر في القضاء في الخرج إلى نهاية عام واحدة وسبعين وثلاثمائة وألف ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في معهد الرياض العلمي وكذلك في كلية شريعة بعد إنشائها واستمر في هذا العمل إلى نهاية عام ثمانيث وثلاثمائة وألف. حيث ومتحت الجامعة الإسلامية في أول عام واحدة وتمانين وثلاثمائة ألف وكان هو المباشر لانشائها ولتأسيسها نائبا لرئيسها سماحة مفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه واستمر في هذه الجامعة من منذ قدمة من الرياضي إلى المدينة في, ع... في العاشر من شهر الربيع الأول من سنة واحد وثمانين وثلاثمائة وألف عشر من شهر شوال في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ألف أي أنه مكث بيها خمسة عشر يعني في هذه الجامعة ثم انتقل إلى رئاسة دارات البحوث العلمية والإفداء والدعوة والإرشاد اكثر مره فيها وفي عام 1000 و 400 و 4 و 4 و 4 10 تولى رينا مفتيا عاما للمملكه ورئيسا لهيئه كبار العلماء و البحوث العلميه والافتاء وكان مع هذه الاعمال التي تولاها منذ من عام سبعة وخمسين إلى أن توفاه الله عز وجل في السابع من شهر المحرم من عام ألف من عام عشرين وأربعمائه ألف كان بالإضافة لذلك يقوم برئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وكذلك رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد وكذلك يقوم أيضا برئاسة رئاسة المجمع البطهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وكذلك أيضا بعد انتقاله عن الجامعة صار عضوا في مجلسها الأعلى وكان رئيسها الأعلى خادم الحرمين الشريفين حبه الله وكان إذا غاب عن الجلسات ينيب سماحة الشيخ الهيز من باذ وكان رحمة الله عليه فكانت هذه من جملة الأعمال الإضافية التي يقوم بها يعني مضافة إلى أعماله التي كان يزاولها بصفة مجتمرة يعني يرس هذه المجالس التي تنعق في دورات وفي أوقات مختلفة فهذه هي أعماله التي تولاها والتي قام بها رحمة الله عليه وغفر له ورحمه بعد ذلك علمه كان رحمة الله عليه عالما كبيرا كما يعرف ذلك الخاص والعام وكان عالما ربانيا وقد قال وقد أقل الحافظ بن حجر في فكة الباري قال الاعرابي انه قال لا يقال من عالم رباني حتى يكون عالما عاملا معلما وقد كان لذلك رحمه الله عليه فهو عالم وعامل ومعلم عالم وعامل ومعلم ودعه الله عز وجل على مصيره رحمه الله عليه وكان امانه في الدين فقد قال تا روح وأظنه شهر سام السميع أو سميده القيم قال بالصبر واليقيم تنادي الإمامة في الدين قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكان رحمة الله عليه عالما في الحديث والفقر هو محدث فقيه له عناية بالدليل وحرصا على الرجوع الى تدلل والاخري بها والتمسك بها والحث على سلوك هذا المسلك وعلى هذه الطريقه فكان ما لي من حديث وكان ما لي بمعرفه صحيحه وضعيفه وكذلك الاجازه ويعني من تكلم فيه في في في, في وكان في ختواه وفي دروسه يذكر ذلك فيقول الحديث الفلان الصحيح او ضعيف لأن فيه فلان أو في سند فلان أو أنه منقطع أو أنه مرسل أو أنه كذا أو أنه كذا وكان معنيا في الفتو رحمة الله عليه وهو المرجع في الفتوى في داخل المملة وخارجها وهو مفت الأناب كما ذكرت يرجع الناس إليك في معرفة الحق ومعرفة الحكم في المسائل التي يحتاج إلى معرفة الكثم فيها وكان يُعنى بالذكر القول أو الحكم بدليله وبيان وجهه سواء كان من المنقول أو من المعقول طاحمه الله وكان طاحمه الله عندما يتعقب المخالفين والرد على المخالفين اذا كان الـ الـ الـ الـ القول الذي يتعقبه يرى انه فيلاف الصواب وان الصواب في غيره كان في غاية الاجب مع اهل العلم فانه عندما ياتي او يرى القول في المساله الذي يعني يرى ان الحق بخلافه يقول فيه نظرا هذا القول فيه القول فيه نظر والصواب هو كذا وكذا والصواب هو كذا وكذا ومن اطلع على حاشيته على فتاوى الباري التي شطى او هي في الثلاث مجلدات الاولى يرى يعني هذا الذي أشرت إليه فإنه عندما يتعقب الحافظة من حجر في مسائل أو في المسائل يقول فيه نظر يبدأها بقوله هذا القول فيه نظر أو هذا الرأي فيه نظر وصلابه وكذا وكذا ويذكر الدليل ويذكر الدليل على ذلك أما إذا كان القول ساقطة أو, أو, أو باطلة ظاهر البطلان. البطلان مجانب للحق ومخالف للدليل فإنه يقول هو هذا القول ظاهر البطلان أو هذا قول غير صحيح ولا يصح وقول مواطق أو ما إلى ذلك من العبارات لأن ذلك في غاية الوضوح والقول الذي يتعقبه وابح البطلان وابح المخالفة لنصوص الكتاب والسنة وكان رحمة الله عليه قد حصل له سؤدد في العلم ومنزلة عالية ومنزلة رفيعة يشهد بذلك الخاص والعام رحمة الله عليه وما حصل هذا السؤدد من فراث وما حصله من أفلاد إلى الراحة وإنما حصله ذو الجد والابتهاد منذ نعومة ألفاره وهو رجل عامل جاد دا همة عالية والشاعر يقول وإذا كانت النفوس قبارا تعبت في مرادها الأجهاد وإذا كانت النفوس قبارا تعبت في مرادها الأجهاد فكان رحمة الله عليه حصل ما حصل بالجد والاجهاد والتعب والنصر والمشطة وبدل جهده وبدل صحته وعافيته في الاشتغال بالعلم ونفع الناس رحمة الله عليه وقد قال يحرى النبي كثير اليمامي كما ذكره عنه نوم مسلم صحيحة لا يستطع العلم براحة الجسد لا يستطع العلم براحة الجسد ويقول الشاعر يقول الشاعر لو لا المشخصة لو لا الناس كلهم الجود ويفقر والإقدام محتاج السعدد لو كان يحصل بدون مقابل وبدون شيء أصبح الناس كلهم سادة ولكن السعدد لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة وليس كل يصبر على النصب والمشقة وقد كان رحمة الله عليه مصابرا محتسبا جادا مجدا في جميع مراحل حياته إلى أن توفاه الله عز وجل وكان عاملا في المحل العمل الرسمي وفي المسجد وفي الطريق وفي البيت لا يعنق وقتا يعني للراحة الا الشيء اليسير فبابه مفتوح رحمة الله عليه للقبال الناس للاستفدر بيته للاستفداء ولظلم الشفاعة ولي طلب المساعده و لطلب النصر وخير ذلك من الامور التي يحتاجها احتاجه الناس فوانما حصل هذا السعاده وهذه المنزله العاليه والرفيعه حصلها من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفس رحمه الله عليه وغفر الله له ثم هم مناصرين كان رحمة الله عليه نافعاً للناس نافعاً للناس يعني في علمه وفي نسحه وامره معروفه هي عن المنكر ودعوة هي للخير ومساعدة الناس لماله وبجاهه كل ذلك من أوجب النفع ومن الطرق التي حصل بها عمو نفعه رحمة الله عليه وهناك عدة نقاط تتعلق في هذا الموضوع الذي هو عمو نفعه فأولا هو داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في محاضراته وكلماته وكتاباته في كتاباته وكذلك العمل على تعيين الدعاة في حارج المملكة على نفقة بعض المحسنين وكذلك أيضا من عموم نفعه كثرة قتاوين سواء عن طريق المقابلة واللقاء المباشر او عن طريق المهاتفة وعن طريق المراسلة كل ذلك كان يحصل من سماحته رحمه الله في نفس الناس فهو يهد الناس بمشافات ومقابلة وكذلك أيضا يعني عن طريق الهاتف وكذلك أيضا عن طريق المراسلات والمكاتبات التي تكون بينه وبين الناس وكان رحمة الله عليه عندما يحصل بعض الأخطاء سواء في بعض الصحف أو المجلات كان ينبه عليها بكلمات تنشر في الصحف أو في رسائل يعني يكتبها وتطبع مستقلة وكذلك كانت مجالسه رحمة الله عليه معمورة بالعلم والنصف والنفع وإفادة في الناس والشان إليهم وهي مجالس تحضرها الملائكة لأنها معمورة بذكر الله وبالعلم النافع وبالنصح وبالنفع المسلمين رحمه الله وغفر له وكذلك كان حريصا على مساعدة محتاجين وتعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها وكان في بيته وفي مكتبه الخاص بيته كان هناك سجلات بأشخاص وبجهات مختلفة يتلقون مساعدات سواء كان من الفقر أو من الدعاة من الفقر في داخل المملكة وخارجها ومن الدعاة في خارج المملكة وكذلك تعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها كان هناك سجلات بشخاص شخصيات أشخاص وجهات يعني يصل إليها الإحسان والمساعدة في واسطته ومن طريقه رحمه الله تعالى وكان رحمة الله عليه يعني صاحب لطف وصاحب كرم وحسن ضيافة عندما يلقى عندما يأتيه الإنسان ويكون يعني من بلد غير الملد الذي هو فيه يبادر إلى دعوته إلى ثماو الطعام الغدى أو العشاء ويسأل عن حاله وحال أبيه وأمه إذا كان موجودين أو حال أبيه أو حال أمه والإنسان إذا جلس بجواره ثم جاء الناس يسلمون عليه فيسأل الإنسان عن حاله ويقول كيف حال الوالدين إذا كان أبواه موجودين أو كيف حال الوالد أو كيف حال الوالدة فهو على علم ومعرفة بمن هو موجود من الآباء سواء كان أب ويم أو أب أو أم فكان يسأل عنهم رحمة الله عليه وهذا من لطفه وأما كرمه فكان يرتاده الفقراء والمحتاجون وأصحاب الحوائج ومن جاء بحاجة مستفتيا أو طالبا مساعدا فإنه يشاركه بالوليمة في طعام الغداء أو العشاء وكان رحمة الله عليه على هذا المنواج وكان في السنة التي التي مضت وقد تخلف فيها عن الحج لسبب مرضه ونشح الأطباء له بأن يبقى قد كلف من يقوم بسطح بيته في مكة وكذلك المخيم في ميناء وصنع الولائن وتقديمها وتقديم و... و... و... للناس الذين قد كانوا اعتادوا إلى أن يأتوا إليه في بيته وفي مقر سكنه في ميناء يستفيدون منه علماً ويشاركونه في طعامه رحمة الله عليه فإنه في هذه السنة التي تخلقها هذه عن حج كل من يقوم بهذه المهمة وكان يتصبقه بالتلفون ويحثه ويتابع الموضوع بنفسه ويسأل عن من حضر وعدد الذين حضروا وكان هذا من كرمه وسماحته وفضله رحمة الله عليه وكذلك كان يردل جاهه في الشفاعة للناس وفي مشاعدة الناس في تحصيل يعني مطالف وتحصيل يعني منافع فكان يرتاده الناس وأصحاب الحاجات للتوسط لهم والشفاعة لهم عند من يعني يفون عنده تمكن من قضاء حوائجه ثم إنه كان يتيسر لي أن أجوره في وقت الحج في منزله وفي المخيم في ميناء وفي هذه السنة لما تخلف عن الحج سافرت إلى مكة لما كان فيها قبل ذهابه للطائف بيومين وذلك في يوم الخميس الموافقة التاسع والعشرين من شهر الحجة ذهبت أنا وبعض أولادي صصيصا لزيارته وذنما جئنا إليه وسلمنا عليه كآجته يبادر إلى السؤال عن الحال وعن الوالدين ويدعو إلى تناول إطعام الغداء وقلت له إن قد جئنا من المدينة خصيصا لزيارتك ونتناول طعاما لغدا معك ثم نرجع إلى المدينة فقال رحمة الله عليه قال الله عز وجل واجبت نحبتي للمتحابين والمتداولين فيه وفي تلك أو في ذلك اللقاء كان في مجلسه ستين من أصحاب الحاجات وقد ذكر عادلهم أحد الأشخاص الذين كانوا يتولون قراءة المعاملات عليه وجئنا إليه في الساعة العاشرة ومنذ ذلك الوقت إلى أن أدنا لصات الظهر وعنده كاتبان كل واحد منهما عنده عدد من المعاملات وإذا فرغ هذا من قراءة بعض المعاملات فرغ الثاني وإذا حصل الاتصال بالتلفون طفع السماعة وأجاب على استفتاء من يستفتي فكان يعني كاتبا والتليفون والهاتف بجواره وكان يفيد ويملي على هذا وعلى هذا وكذلك يجيب على أسئلة الأسئلة التي تحصل عن فريقة التليفون وكان عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت الستين ولما أدنا الذنسات الظهر سأل من بقي او كم عدد الذين بقوا قيل انه بقي ثمانية فقال ان شاء الله بعد الصلاة لعلنون انهي معاملاته وبعد الصلاة رجع وجلس الى ان قدم طعام الغداء ثم قام الجميع لتناول طعام الغداء وكان كعادته يعني الطعام كثيرا لان الذين يحضرون كثيرون وكان عدد الصحون التي تحلق عليها الناس في ذلك اليوم ستة صحون كبيرة رحمة الله عليه وغفر الله له ولم يكتفي رحمة الله عليه في بدله النفع للناس وحرصه على مساعدتهم حتى كتب كتابا لأحد المشايف الكبار وذلك في اليوم الثاني من الشهر الثالث من عام ثمانية عشر وأربعمائة ألف كتب كتابا موضوعه ومعتى يقول في يسرني أن أخبركم بأنه منذ زمن قوي وأنا قائم بي العمل على مساعدة لكثير من المحتاجين في داخل المملكة وخارجها وكثير وتعمير المساجر في داخل المملكة وخارجها وتعييد الدعاة في خارج المملكة وذلك على نفقة خادمة حرمين الشريفين وولي عهده وعادة من الأمراء وأصحاب الخير فتيجاه ثم قال بعد ذلك والجوامل لله وكل نفس وكلنا في لذائقه الموت سين حدث في حادث الموت ارجو ان بهذه الحاله أرجو أن تتولوا هذه الأمان وأنت تحتشو الأجراء عند الله تعالى فهذه نقاط تتعلق بعض المنفى الله ثم بعد ذلك عبادته كان رحمة الله عليه عاملا بعلمه وثمرت العلم بالعمل فكان كثيرا لذكر الله عز وجل وكثير الدعاء وكان ملازما للحج وقد حج 47 حجه ان الله العلي العظيم عرف هذا لانها زاره منطقه داحه في عام 1400 في شعبان سئل او وجه اليها وكان من جواب سؤاله أن ذكر عمره وأنه في ذلك الوقت يبلغ السبعين من العمر وأنه حجة ثمانية وعشرين حجة وكان واصلا للحج حتى العام الذي قبل العام الذي نظهره وهو العام الثامن عشر يعني فيضاف إلى ثمانية وعشرين تسعة تسعة عشر حجة فيكون عدد الحجات التي حجها رحمة الله عليه سبعة واربين حجة الله يمكن أن أذكر الشيء الذي يعرفه عنه مع أن ذلك لا يعرفه أو لا يتممك كمن معرفته إلا من يخالبه ومن يسكن معه ومن يكون معه ويرافقه في ألحاته وثمراته وإقامته و... وكذلك من يكون معه في منزله أذكر من الأمور التي أ... يعني أذكرها عنها رحمة الله عليه في عام سبعة من تسعين وثلاثمائة وألف وطبل الحج يعني بأيام وفي آخر إشارة القاعدة دابت من المدينة إلى الرياض إلى مكة وكان لحاجة يعني ستتعلق بالعمل ونقيته وبدت عنده, عنده تلك الليلة في منزله في مكة وكان يأتي للحج كما ذكرت بكل هذا والشيء الذي رأيته منه أنه كان هناك يعني مكان في الـ الـ البيت يعني بين الأبوار يعني مكان مستقيم فكان يمشي يعني فيه ذاهباً آيباً ويضرأ القرآن يعني يريد أن يتحرك وأن يحصل منه حركة وأن يكون في ذلك يقرأ القرآن فكان يعني يمشي في هذا المكان ويذهبا آيبا ويقرأ القرآن رحمة الله عليه وكذلك أيضا أذكر أنه في سنة من السنوات لما كان في الجامعة دخلت معه إلى المسجد النبوي بعد أذان الظهر وكنت بجواره فصل اربع ركعات وانا صليت ركعتين ومعلوما انه جاء انها سنرات العشر وانها اثنى عشر والاكمل هو اثنى عشر ولما سلم التفت وقال انها ما صليت الى ركعتين فقلت نعم قال انها اثنى عشر انها اكمل وانها افضل فكان رحمة الله عليه ملازما لما هو الاكمل والافضل وينبه ويرشد ويلفت النور إلى تحصيل الأكمل وإلى تحصيل الأفضل رحمة الله يا هلين وأيضاً أذكر أننا لما لما ذهب إلى القصير في عام 85 وثلاثمائة ألف للزواج ليتزوج من هناك كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معهم ولما كنت في أثناء الطريق وكنا في واجب للأوضع فيه شجر ولما جاء في وسط النهار كسبت الشمس فقام وصلابنا صلاة الكسون في ذلك الوادي رحمة الله عليه بعد ذلك مؤلفات مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه الكثيرة وهي رسائل مختصرة ومفيدة وعظيمة وقد بدأ بجمعها بجمع الرسائل والفتاوى وتبع منها حسب ثانب من عشرة مجلدات تشعة مجلدات